بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون ادل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرض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 في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئل قوم الظالدين قَوْمًا فِي الْعُتُود أَلَا يَفُوت قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيق صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لساني فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك في ربِّ اِعْظِمْ مَوَدَّعَ عَلَيَّ مِنَ الْمُرْسَلِيتِ وَتِلْكَ الَّتِي كَانَتْ تَمُنُّ غَ عَلَيَّ أَنعَبَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمورب وما لا اله غيرك لا اجعل فَإِذَا جَاءَتْ سَاعَةُ بُنُمٍ بِهِ وَنَزَعَ يَدَهُ فإذا وي وقا وبع في المبائي بحاشري ما يأت بك كل سحار ابن علي فدمع السحر ظلم يوم مما علو وفي أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا La, la, la, A B yuniruna wa innahum la وأورث مال سَيَدِيم فَوْحَيْنَا هَلا مُوسَى اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عْظِيم وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ وَأَ jana pusa me ma a vu لك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا عبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها Dude. وَالَّذِي خَلَقَ مِي فَهُوَ يَهْدِيكَ وَالَّذِي هُوَ يُطَيْمُنِي وَيَسْدِيكَ وَإِذَا مَرِغْتُ فَهُوَ يَسْدِيكَ وَالَّذِي أُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِيكَ والذي أطمع أن يغفر لي فطيئتي يوم الدين رب هبلي حكما وألحقني بالصالحين وادع لي لسان صدق Pot ja ni m إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتكين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل رب العالمين اذ نسويكم في رب العالمين